الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أماتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ رَّحِيمٌ